عن اسم الله عز وجل القدير وما في معناه من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو اسم الله عز وجل القادر واسمه سبحانه وتعالى المقتدر اسمه عز وجل القادر واسمه عز وجل المقتدر وهذه الأسماء الثلاثة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى اسمه سبحانه وتعالى القدير ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى نحو سلاثين مرة وكان الله على كل شيء قدير وهو العليم القدير لكنه ليس موجودا في حديث الأسماء التسعة والتسعين اللي هو المشهور وذكرنا أن حديث الأسماء هذا يعني هو اجتهاد من أحد علماء السلف يعني وهو الوليد بن مسلم ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وجاهد يعني في استنباط بعض الاسماء من كتاب الله سبحانه وتعالى استخرج بعضا منها لكنه ليس مشتمل على كل اسماء الله سبحانه وتعالى فمن اسماء الله عز وجل القدير هذا الاسم يعني ورد في كتاب الله تعالى كثيرا وليس موجودا في هذا و اسمه سبحانه وتعالى القادر والمقتدر القادر جاء في قول الله سبحانه وتعالى اليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وقال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم واسمه سبحانه وتعالى القدير ورد أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد الصدق عند ملك مقتدر وورد كذلك في قوله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا فهذه الأسماء الثلاثة القدير والقادر والمقتدر كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى مأخوزة من القدرة هذه الأسماء يعني اشتقاقها من القدرة وتفيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة فهو عز وجل ذو القدرة التي لا يعجزها شيء فالله سبحانه وتعالى بين أيضا في كتابه الكريم في مواضع كثيرة أن البشر لا يعجزون الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء يعجز عنه رب العالمين سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء فالله سبحانه لا يعجز عن شيء وله القدرة التامة الكاملة سبحانه وتعالى فمن من قدرة الله سبحانه وتعالى من قدرة الله عز وجل أنه قادر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود الله سبحانه قادر على ايجاد المعدوم يوجد الاشياء من العدم يعني والانسان المخلوق له قدرة تليق به بضعف المخلوق وتليق بعجزه مخلوق ممكن يحول يعني مادة الى مادة اخرى وكذا لكن في حدود يعني ما اعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرة لكن الله سبحانه وتعالى من قدرته عز وجل انه يوجد الشيء من العدم يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى ان يوجده ايا كان هذا الشيء لا يعجز الله سبحانه وتعالى شيء وهو قادر عز وجل على إعدام الموجود, الموجود يحوله الله سبحانه وتعالى إلى عدم بمشيئته سبحانه وتعالى ومن قدرته الباهرة سبحانه وتعالى أنه يجعل المعنوية محسوسا والمحصوصة معنويا بقدرته عز وجل وهذا شيء يعني لا يستطيع العقل البشري أن يدركه أو يتخيله لكنه في قدرة الله سبحانه وتعالى يعني من ذلك أن الموت يؤتى به يوم القيامة يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبشن أقرن كبش يعني ضخم أقرن له إيه قرون وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ثم ينادى عليهم يقالوا يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيقولون نعم هو الموت ويقالوا يا أهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعم هو الموت فالله تعالى يجعل في يعني نفوسهم إيه ضرورة يعني توقن بأن هذا الكبش الذي يرونه هو الموت مع أن الموت هذا كان يعني شيء من المعنويات لكن الله سبحانه وتعالى يجعله في هذه الصورة ثم إيه؟ يؤمر به فيذبح بين الجنة والنار الموت نفسه يموت يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت كذلك الرحم الرحم يعني هي شيء معنوية يعني صلة الرحم كمعنى من المعاني الأشياء المعنوية اللي هي وجودها في الذهن في الذهن يعني يتصورها لكن يعني لا توجد محسوسة ككائن مستقل وإنما توجد إيه يعني صفات في أعيان أو في زوات يعني موجودة في في الخارج يعني يوجد إيه يعني الأشياء المعنوية مثل الصدق والأمانة والكرم وكذا هي أشياء يعني تقدر في الأذهان وأما وجودها خارج الذهن تكون عباره عن صفات في ذوات محسوسة لكن ما فيش مثلا كائن كده يعني يحس اسمه الصدق أو الأمانة أو الكرم أو كده. لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته يعني يجعل هذه الأشياء المعنوية محسوسة والعكس فالرحم يعني لما خلق الله تعالى الرحم تعلقت بعرش الرحمن يعني جعل الله سبحانه وتعالى شيئا محسوسا تعلقت الرحم بعرش الرحمن وقالت إيه؟ هذا مقام العائذ بك من القطيع هذا مقام العائذي بك من القطيع هذا مقام العائذ بك من القطيع فقال الله سبحانه وتعالى آه لها آه يعني آه آه شققت لك اسم من اسم شققت لك اسم من اسم الا ترضين أن أصل من وصلك وان اقطع من قطعك فهنا ايه الرحم يعني خلقها الله سبحانه وتعالى شيئا يعني محسوسا وخاطبها الله سبحانه وتعالى وخاطبت الله سبحانه ثم بعد ذلك ايه تصبح شيئا يعني من المعنويات وكذلك العمل الصالح والعمل السيئ فيكون مع الانسان في قبره ياتيه عمله الايه الصالح في قبره فيؤنس وحشته المؤمن يأتيه عمله الصالح فيراه في صورة رجل يعني حسن الهيئة وحسن الخلقة وطيب الرائحة فيقول له المؤمن يعني من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيؤنسه في قبره والكافر والعزوه والله تعالى يأتيه عمله السيء في صورة يعني الرجل أو إنسان يعني قبيح الخلقة قبيح الهيئة قبيح الثياب مثل الرائحة فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر كذلك أيضا سورة البقرة وآل عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان هنا أهل الصنة يقولون مقصود هنا مجيءوا سواب تلاوتهما يعني تلاوة هاتين الصورتين هذا هو عمل العبد يعني القرآن نفسه وكلام الله وتعالى ليس عليه ولكن لكن عمل العبد الذي هو تلاوته لهذا الكتاب يأتي في صورة غمامتين ويظلان صاحبهما يوم القيامة كذلك العمل أيضا يوضع في الميزان يوم القيامة العمل الذي عمله الإنسان يتحول أيضا يوم القيامة إلى شيء يعني محسوس يوضع في الميزان وكذا فهذا كله من نماذج يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل على كل شيء قدير كما وصف نفسه سبحانه وتعالى ويعني هذه المقدورات كلها يسيرة على الله سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير وقال سبحانه وتعالى في الايات التي استمعنا إليها وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيدوه الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه يعني وهو هين عليه سبحانه وتعالى اعاده الخلق هينة على الله تعالى كابتداء الخلق وايجاد يعني المخلوقات كما في الاحاديث يعني وفي آيات الله سبحانه وتعالى ايضا بقوله عز وجل كن فيكون وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام يقول للشيء كن فيكون عطاء الله تعالى كلام فقط يقول كن فيوجد الشيء الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يجده ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فالله سبحانه لو لو أن الخلق اولهم واخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله سبحانه وتعالى كل منهم سأل حوائجه وأعطاهم الله سبحانه وتعالى يعني ما يريدون لكان ذلك يسيرا على الله سبحانه وتعالى وما نقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا وهذا الأمر يحصل في الجنة للمؤمنين كل يوم جمعة كما ورد في الأحاديث كل يوم جمعة يسمى يوم الجمعة يوم المزيد لأن الله سبحانه وتعالى يجمع المؤمنين في يوم الجمعة في مثل الساعة التي يصلون فيها الجمعة في الدنيا ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى ويأذن لعباده المؤمنين في النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى لهم إيه؟ سلوني فيقولون يا رب نسالك الرضا فيقول رضايا أحل لكم دار كرامتي ولكن سلوني يعني يطلبون من الله تعالى الرضا فيقول إيه؟ يعني, يعني بسبب رضايا عنكم أحللتكم دارة كرامة يعني أدخلتكم من يعني الرضا حاصل اطلبوا شيء آخر غير الرضا يعني يعني يكرر الله سبحانه وتعالى أمره إياهم أن يسألوه عز وجل فيتمنون حتى تنقطع بهم الأماني كما ورد في بعض الروايات أو فيسألون أو فيسألوا كل واحد منهم إيه مسألة وهم أصلا في الجنة يعني ما ينقصهم شيء ولكن يعني امتثالا لأمر الله تعالى لهم أن يسألوا كل واحد يتخيل أي شيء يعني يتمنى شيء شيئا يعني بعد أن نعن نعيم الجنة الذي فيه ما لا عين رات وكذا ومع ذلك يعني يتخيل أي شيء ويتمناه ويطلبه فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما سألوا ويزيدهم سبحانه وتعالى ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه يعني أنواعا من الإهن النعم والعطاء الذي لم يخطر أصلا على قلب بشر حتى يسأله أو يتمناه، وذلك كل جمعة كل يوم جمعة يتكرر نفس الشيء إنهم يسألون الله سبحانه وتعالى ويعطيهم أشياء ما خطرت على قلب بشر، يعني فهذا العطاء الذي لا نفاد له دليل على يعني قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة. فالله سبحانه وتعالى هو القدير والقادر والمقتدر وهذه الأسماء كما ذكرنا فيها إيه؟ اتصاف الله سبحانه وتعالى بالقدرة أي أنه عز وجل إيه؟ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى مما ورد من الأحاديث في هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري قيل قال انس بن مالك رضي الله عنه قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم أو كيف يحشر الكافر على وجهه كيف يحشر الكافر على وجهه لأن الله صلّى الله عليه وسلم قال يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما كيف يحشر الكافر على وجهه قال صلى الله عليه وسلم إن الذي امشاه على أرجلهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم إن الذي امشاه على أقدامه أو على أرجلهم قادر سبحانه وتعالى أن يمشيهم على وجوههم فالكافر يحشره الله سبحانه وتعالى على وجهه ويمشيه على وجهه بقدرته سبحانه وتعالى وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا الحديث طويل قصة إيه؟ آخر رجل يخرج من النار ويدخل إيه؟ الجنة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة ويعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قصة هذا الرجل أنه يعني بعد أن دخل جميع المؤمنين الجنة وبقي هو يعني كان من الموحدين ولكنه يعني كان مسرفا على نفسي في الذنوب وكذا، فبعد دخول جميع المؤمنين الجنه ويبقى هو ايه في النار؟ فيظل يعني وهو في النار يسأل الله تعالى أن يخرجه من النار وأنه لو أخرجه الله من النار أنه لا يسأل الله سبحانه وتعالى بعدها ايه شيئا؟ أنه لا يسأل الله تعالى بعدها شيء؟ فيأخذ الله تعالى عليه العهود أنه إن أخرجه من النار لا يسأل شيئا يقول بلا رب؟ ف يخرجه الله تعالى من النار بعد أن يخرج من النار ينظر إلى الجنة ويقول يعني يا رب يعني بس أدني من الجنة يعني فأستظل فيه يعني يجلس في الشناء كده يكون قريب منها يأتيه من ريحها الطيب وكذا يأخذ الله تعالى عليه العهود أنه يقول يا ابن آدم ما أغدرك ما أغدرك يعني ما أكثر غدرك بالعهود يعني يعني يعني يأخذ عليه العهد أنه إيه؟ أن أدناه من الجنة أنه ليس الله شيء، فيدنيه من الجنة بعدين بعد فترة يبدأ إن الله بعد أن يدخله إيه، بس يعدي سور الجنة يعني يدخله ثم يظل يعني يسأل وكذا، يعني في آخر شيء يعني يقول الله سبحانه وتعالى له أما يرضيك أن أعطيك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله عشر مرات يعني الله صل يقول له يعني لو أعطيتك مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات ف النبي صلى الله عليه وسلم هو يقص الحديث يعني على أصحابه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين يعني الرجل يعني يقول لله سبحانه أتستهزئ مني وأنت رب العالمين سبحانه وتعالى فضحك رب العالمين سبحانه وتعالى والضحيك صفة يعني تليق بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله ليس تضحك المخلوق فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله سبحانه وتعالى إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا استهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى ومن معاني المقتدر المتمكن من الشيء المقتدر على الشيء قالوا المتمكن منه بإحاطة تامة وقوة تامة وبإحكام كامل. المقتدر على الشيء هو المتمكن منه بإحاطة تامة وقوة كاملة وإحكام كامل وقيل المقتدر هو الذي لا يمتنع عليه شيء الذي لا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى وفسر أيضا المقتدر بأنه الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه غيره الذي يقدر على اصلاح الخلائق اصلاح الخلائق يعني جعل المخلوقات في احسن تقويم في احسن هيئه واحسن صوره الذي احسن كل شيء خلقه وكذا بكيفيه لا يقدر عليها سواه سبحانه وتعالى أيضا من ضمن المعاني التي تستفاد من هذه الأسماء الثلاثه القدير والقادر والمقتدر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر مقادير الخلاق يعني يستفاد منها صفة القدرة وصفة التقدير أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر مقادير الخلاق والتقدير يأتي بمعنى إيه؟ تقدير, إيه؟ تقدير إيجادها قبل أن يوجدها وتقديرها بمعنى يعني الخلق والإيجاد ومعاني القدر إيه؟ المراتب القدر الأربعة يعني عرفتم قبل ذلك يعني أن القدر الإيمان بالقدر له أربع المرتبة الأولى هي مرتبة العلم أن الله تعالى يعلم كل شيء بكل شيء عليم ويعلم الأشياء قبل حدوثها ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ومرتبة الكتابة أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقه وبعدين عندنا مرتبة المشيئة أنه ما شاء الله كان وما لم, يشأ لم يكن ومرتبة الخلق والإيجاد خلق أفعال العباد وإيجاد المخلوقات فهذه المراتب الأربعة كلها مراتب القدر فكلها داخلة أيضا في معاني هذه الأسماء الكريم طيب بالنسبة لحظ العد من هذا الاسم الكريم اسم الله سبحانه وتعالى القدير أو الآثار يعني الإيمانية التي تتعلق بالعد من إيمانه بهذا الاسم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه وقادر على كل شيء فيعتمد على الله سبحانه وتعالى ويقصد الله تعالى في حوائجه وأنه ليس هناك من هو على كل شيء قدير إلا الله سبحانه وتعالى فيتعلق قلب المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعني هذا أمر بخلاف حال من يظن أن الله تعالى لا يقدر عليه وهذا حصل من رجل من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه في الزنوب والمعاصي فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأمرهم أن يحرقوه وان يزروه في اليم قالوا زروني في اليم أحرقوني ثم زروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين وامرهم ان يلقوه في البحر في يوم عاصف في يوم عاصف يعني حتى تتفرق يعني ذراته فيصبح نصفه في البر ونصفه في البحر وكذا ففعلوا ذلك لما مات واحرقه بنوه وحتى صار رمادا وانتظروا في يوم عاصف والقوه في البحر وتفرقت زراته فجمعه الله سبحانه وتعالى وسأله قال ما حملك على هذا قال الله تعالى له ما حملك على هذا قال خشيتك يا رب قال خشيتك يا ربي فغفر الله له فقال هذا الرجل يعني كان ايه يعني غفر الله تعالى له لانه كان جاهلا فعذره الله تعالى بجهالته يعني كان عنده جهل باصلين عظيمين الاصل الاول والبعث بعد الموت والاصل الثاني اللي هو عموم قدره الله سبحانه وتعالى يعني كان عنده ايه شك في أنه اذا أحرق وزري في اليم أنه قد لا يقدر الله تعالى على بعثه وإعادته فهذا إيه؟ لجهله فبعثه الله سبحانه وتعالى فالقصد أن المؤمن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن الله تعالى قادر على بعثه وقادر على يعني أن ينعم عليه وقادر على أن يعذبه فيسعى لنيل رضا الله سبحانه وتعالى ويجتنب إيه؟ أسباب سخط الله سبحانه وتعالى كذلك من الآثار متعلقة بهذا الاسم والإيمان بقضاء الله تعالى وقدره لأن من معاني القدير أنه يقدر مقادير الخلائق وكذلك أيضا أن الإنسان إذا أعطاه الله تعالى قدرة القدرة التي أعطات الله تعالى إياه تعلم أنها محدودة وأنها إيه يعني قدرة ضعيفة ومحدودة وتستعمل هذه القدرة في طاعة الله تعالى ولا تستعمل هذه القدرة في إزاء الخلق والعدوان عليهم وكذا تعلم أن الله تعالى قدر عليك ومع ذلك يعني عفى عنك وهو قادر على أن يعذبك ويعني أنعم عليك وهو قادر على أن يعني ينتقم منك وكذا فهو سبحانه وتعالى العفو القدير يعني يعفو مع قدرته على العقاب فالعبد يعني إذا أعطاه الله تعالى قدرة فلا يستعمل هذه القدرة في الانتقام من الخلق والتعدي عليهم وإنما يعفو مع المقدرة ويحسن إلى الخلق ويستعمل هذه القدرة في طاعة الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويكنّا قلنا سمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وإنه.